أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم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 وَعَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ 118. ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم 119. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 129. واتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم, وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم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 حکیم ولدی حَارَبَ برار کمنی بل قبل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 يُقاتِلونَ فِي سَبيل لللَّهِ فَيَقُتُلُونَ وَيُقُتَلونَ وَعْدًا عَلَيهِ حَقّ فِي التَّووراتِ وَإِنجِيلِ وَالقُرآن وَمَنْ أَوفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللهَّهِ فَسْتَ بِشِرُوبِ بَيعِكُمُ الذي بَا يَعتُم وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمحروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله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 وَمَا كانَانَ سْتِغفَارُ إبْرَهِمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عََّ وَعِدَتِ وَعدَهَا إّ فَلََّا تَبَييَنَ لَهُ أََّهُ وَعَدُون للِلَّهِ تَبَررَّأ مِنْ إَِّ إبْرَاهِمَ لَ أَووَّهُ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 116. فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون 117. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون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 لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم 11. لام را تلك آيات الكتاب الحكيم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 119. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب بِمَا بما كانوا يكفرون 110. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب.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 117. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون 118. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا 119. كذلك نجزي القوم قَُّ جَعَنَكُمْ خَلَائِفَ فِي الأأَضِ مِمْ بَعْدِهِمْ لِنَظُرَكَيفَ تَغَمَلُون وَإذاَا تُطلَ عَلَيهِم آياتُنَا بَينَاتٍ قالَالَ الذيينَ لَا يَرجُونَ لِقَا أَنَأتِ بِقُرآانٍ غَيْرِهَا أَوْ بَدّ الْهِم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 119. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون 110. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَئِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ 17. سبحانه وتعالى عما يشركون 18. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون.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 وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ لِئَن أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ 124. أَن أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق 125. يا أيها بَغْيُكُمْ إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم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 119. لأنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون 112. والله يدعو إلى دار السلام 113. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 114. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ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 119. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون 110. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون 111. قل هل من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 اَذْرِ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيءُونَ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 124. أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون 125. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون 126. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من 129. ومن النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولِ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ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 اِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ أَأَلَئِنْ قَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ وَلَّوْا مُذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ 124. ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين 125. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسر الندامة لم رَأو العذاابَ وَقُضِيَ بَينَهُم وَقُضَ بَينَهُم بِالقِسْطِ وَهُم لا يُغْلَمُون أَل إَِّ لِلهِمَا فيِي السَّمواتِ وَأَرض أَل إِ وَعدَ اللهَّهِ حَقُّ وَلكِ أَكْثَرَهُم لا يَغلَُون. 118. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون 119. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.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 عزتا للہ جميعا هو السميع العليم ألا ان للہ من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذین يدعون من دون الله شركاء ان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 هو الغني له مَا في السماوات وما فِي الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على اللَّهِ ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون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 111. كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم, فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم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 قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكم بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلم 119. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون 110. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله 119. إن الله لا يصلح عمل المفسدين 110. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون 111. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فِرْعَوْنُ وَمَلَئُهُمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ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 نكَ آتَيتَ فيِي الرعوونَ وَمَلَ أَهُ زينةَ وَأَمولَم فيِي الحياةِ الدُّنْيا رَبَّنا ل يضِلُّ وَعَن سَبكَ رَبَطُمِ السَّعَلَ أَموالِهِم على قُلوبِهِم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 حَتَّى إِذَا أَدرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَلَئِنْ أَنَا قَدْ عَصَيْتُ قَبْلُ وَكُنْتُ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 17. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون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 119. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس 110. لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين 111. ولو شاء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 وَأَنْ أقِم وَجههَكَ لِّين حَنِيفَ وَلَا تَكًُا مِنَ المُشِكين وَلَا تَدُ مِن دُون اللَّهِ مَا لَا يَم فَعُكَ وَلَا يَبّكَ فَإِم فَعَْتَ فَإِكَ إِذ مِنَ الظَّالِمين.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 اوہ نہ کم حق میربی کم ف منی تد فائ تدیلی نفسی وم ول فن ملوہ وم انا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى ویوہا واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من حكيم خبيب 114. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير 115. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله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 112. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون 113. إنه عليم بذات الصدور 114. صدق الله العظيم